يقول السائل جئت من الجزائر إلى المدينة مباشرة وغدا أتوجه إلى مكة أبقى فيها إلى رمضان فهل يحق لي أن أدخل مكة بدون إحرام وفي رمضان أخرج إلى الحل حتى أعتمر وأنال أجر ثواب عمره في رمضان إذا كنت جئت من الجزائر من أجل أن تعتمر وهذا مقصدك بهذا المجيء فلا تدخل مكة بدون إحرام بل أدخل مكة محرما وأدي عمره وإذا يسر الله عز وجل لك في رمضان خروج إلى ليس الحل وإنما خروج إلى ما وراء المواقيت مثلا كان تكون جئت المدينة أو نحو ذلك ورجعت بعمرة جديدة لتكسب عمرة رمضان فهذا خير إلى خير أما ذهابك هذا إلى مكة فتذهب محرما وتؤدي عمرتك في هذا المجيء وان يسر الله لك في رمضان عمرة أخرى فإنك تفوز بثواب وأجر العمرة في رمضان الثابت عن الرسول